على من هم な ل は私の思い出を表すことはできない。و ا 私の思い出を表すことはできない。私は私の思 ذ ر ه م لا يؤمنون 「改めま ا ل 改めまして」「改めま وماهم بمؤمنين 「よろしくお願いします」「よろしくお願いし ا す」「よろしくお願いします」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 يجعلون أ ص ا ب ع ه م في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أ ب ص ا ر ه م 神様は皆様のお気持ちを知り合いであろうこと言っていました。 「やあいはんなす」اعبدوا ال ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون <ت ص في ق> الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل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 وادعوا شهداءكم من دون الله إ ن كنتم, كنتم صادقين ف إ ن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا ا ل ن ا ر التي وقودها الناس フ آمنوا و ع م ل ち ا ا り ص ا ل ال ح ا う أن لهم ج まし ت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 وقلنا يا آ د م اسك ن أ ن ت وزوجك الجنه وكلا, وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه ا ل ش ج ر ة فتكونا من الظالمين ف أ ز ل ه م ا الشيطان عنها ف أ خ ر ج ه م ا مما كانا فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فتلقى آ د م من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا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 شركه الهدى ا ي أَنْعَمْتُ شركه دعويه غير أ و ربحيه ذات مضمون اجتماعي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 واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا, منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واذ نجيناكم من آ ل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم, يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذ قل ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا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 قالوا أ ت ح د ث و ن ه م بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أ ف ل ا تعقلون أ و ل ا يعلمون أ ن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون َمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ يَعْلَمُونَ لَا 私たちَこのように思い出していないِですが、私たちはこَように思い出していないのですが、私たちは ل のように思い出していないのですが、私たちはこのよう ه ِ ل ِ ي َ ش ْ ت َ ر ُ و 私 بِهِ, به ثَمَنًا قَلِيلًا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 بئس ما اشتروا به انفسهم أ ن يكفروا بما انزل الله بغيا أن, ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين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 نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس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 وما هم بضارين به من أ ح د إ ل ا ب إ ذ ن الله ويتعلمون ما ي ض ر ه م ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في ا ل آ خ ر ة من خلاق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 وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم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 كان من ل ي は ا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل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 وكذلك جعلاكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعل القبله التي كنت عليها الا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 ولكل و ج ه ة هو موليها فاستبقوا الخيرات أ ي ن ما تكونوا ي أ ت ي بكم الله جميعا إ ن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام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 إلا الذين ا ت ب و ا و أ فأولئك أتوب ص ل ح و وبينوا ا ع ل ي ه م ا ل ن ا ب ا ل ر ح ي م إن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا و م ا ت و ا وهم ك ف ا ر أولئك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 ف أ ح ي ى به ا ل أ ر ض بعد موتها وبث فيها من كل د ا ب ة وتصريف, وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء و ا ل أ ر ض لايات لقوم يعقلون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 وان تقولوا على الله ما لا تعلمون واذا قيل لهم اتبعوا ما أ ن ز ل الله قالوا قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون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 ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أ ل ي م ولكم في القصاص حياه ة اولي ا ل أ ل ب ا ب لعلكم تتقون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 إ ن الله سميع عليم فمن خاف من موسى جنفا أ و إ ث م ا فاصلح بينهم فلا إ ث م عليه إ ن الله غفور رحيم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 واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إ ث م عليه ومن تاخر, ومن تأخر فلا إ ث م عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم إ ل ي ه تحشرون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 والله ر ؤ و ف بالعباد يا ايها الذين آ م ن و ا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا, ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين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 ان ظنا ان يقيم َ حدود َُُ الله وتلك حدود ُُُ الله يبينها ُ لقوم ٍ يعلمون َََُْ و إ ذ ا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف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 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم وقد ف ر ط ت م لهن فريضه فنصف ما ف ر ط ت م الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقده النكاح وان تعفو اقرب أ للتقوى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 الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله, فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن, ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أ ن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا ك ث ي ر ة والله يقبض ويبسط و إ ل ي ه ترجعون الم تر إ ل ى الملا من بني إ س ر ا ئ ي ل من بعد موسى اذ قالوا, إذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال أ ن لا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد أ أخرجنا, اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم قالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤتسعه من المال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 فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا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 ولما َّ برزوا ََُ لجالوت ََِ وجنوده َُُِِ قالوا َُ قالوا ربنا َ ف ْ ر ِ غ ْ علينا َََْ صدرا َ وثبت ََِّْ أ َ ق ْ د َ ا م َ ن َ ا وانصرنا, وانصرنا ََُْ على ََ القوم َِْْ الكافرين ََِِْ فهزموهم َََُُ ب ِ إ ِ ذ ْ ن ِ الله َِّ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 من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا, فمنهم ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما ق ت ت ل و ا ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين آ م ن و ا أ انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ة ولا شفاعه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 قال إ ب ر ا ه ي م ف إ ن الله ي أ ت ي بالشمس من المشرق فات بها, بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين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 تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر, وأصابه الكبر وله ذ ر ي ة ضعفاء فاصابها إ ع ص ا ر فيه نار فاحترقت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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا أ ن تغمضوا فيه واعلموا أ ن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر و ي أ م ر ك م بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إ ل ا اولو الالباب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 وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم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 فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف, فله ما سلف وامره إ ل ى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أ ث ي م إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات واقاموا ا ل ص ل ا ة واتوا الزكاه لهم أ ج ر ه م عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 او لا يستطيع ان يمل هو فليملل ا وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما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 ف إ ن أ م ن بعضكم بعضا فليؤد ي الذي اؤتمن أ م ا ن ت ه وليتق الله ربه ولا تكتم ا ل ش ه ا د ة ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم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 أ ن ت مولانا فانصرنا ع ل ى القوم الكافرين